من الصواعة حذر الموت والله محكم بالكافرين يقابل برطو واختب صورين مع المتحدة في جسد الله أحب والإخوة يفضل الله تبارك وتعالى عن خطوطة صنف أصلاف الناس الذين ذكروا ببعض صفاتي يطلع فيه المقرة أنا وهم المنافقين حيث تبارك وتعالى بذكر صفات المؤمنين المتقين ذلك في خمس آيات فقط مهد فيها أنا من عقوبة هؤلاء المتقين واصخة فيه فهو كل ما غابع أزهالهم يعقونهم مما أخبرهم تبارك وتعالى به في كتبه أو أخبرتهم برسلهم الذين أرسلهم الله تعالى إليهم فآملوا بهم وصدقوهم في كل ما أخبروهم به من الأقواء الغذية وأن من صفاتهم أيضا القرمة السلاة ولن يقل أداؤها سبحانه وتعالى فحسب بل لا بد من إقامتها تجمل المحافظة والحرص على أدائها كما فرضها عليهم تبارك وتعالى في عوقاتها وبالكيفية التي تبقى بها ثم إذن من صفية هؤلاء المتحقين أنهم يؤمنون بها أنزئ على محمد يمسك الله عليه وسلم من عند الله تباعك وتعالى من آيات الكتاب الحكيم وصحيح أحادي سنة المطاق من قبله من الكتب الإلهية التي كانت قبله صلى الله عليه وسلم وأنها كتب منجزلة من عند الله تباع على رسل, رسل الاترام وعن دوائه وعندما هؤلاء المتقين يؤمنون بالآخرة وبما سيكون فيها من أهوال وأمور عظيمة وحراء حروج الغماث إلى الأجباد ربه ينسلوه أي يسرعون قطرهم من يقوم في دولة ربه كذلك ما يسبقها بالنففات الفزا والموت والبحث وأنهم يساقون إلى أرض المكحب وأن من الناس لم يدعوا بأعاً أن يبثعوا أفعاً كذلك أفضل خبائح في عام القيامة بانتظار مذيء الغب تباعك على منفصل بينهم وفقد الأبد بين الناس في ذلك الموقف الرهيب حيث يبقى الأولون والآخرون انشوهم وديهم ومؤموهم وكافرهم بكعهم وفادرهم وشقيهم وسعيدهم ومجد منطب وحظهم وعبدهم لوليهم وفاقرهم كلهم في صعيد واحد وعلى هلحة واحدة من عرافء غرلاً بينا لتوقبع نزول الملك الجبار والواحد القخار عز وجل لكن يا إخوة يقولوا بهم هناك فبنهم من يتمنى مجيء آية الصفحة والأبصر بينهم واصلوا النات يا الله وإياكم من ذلك ظن ينقى أن لها أظن الله ظن فيه ويبدأون بالبحث بعد ذلك أن يشفع لهم عند الحديد اللي تصل طبع يبدأون بالعبهم عليه السلام ثم نور ثم إبراهيم ثم يوسى وكل يبدأ عن الموقف الرئيب لشدة لفاقهم من رهبة الملطف وإجعلنا هذا النوع من الشفاعة لجعاء تبارك وتعالى فصل صلحا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا رهب فأنا مفقس بيضوء حدولي تحت عرش الرسمات التباق إلى آخر أحداث ذلك اليوم العظيم وإننا أصده لك باركة تعالى من الجسد دونائك غنبيات للتنبيذ على معورة الإيمان به وأن من كذب به كما فعل الكفار فتقيل ما كبر ولا يبعد وانطلع رجل لتبحدث ثم نتنبؤ ان بما انتم قد عمل فذلك بل كن تخفي سيحدث فيه قلت الجن فرج عن اقربه اهل الايمان ان يعملوا فالله تبارك وتعالى احد اركان الايمان عندما تقراها تحس ان في دم دي في جهاتك بشكل فقي او لو قال تبارك وتعالى جل ثنى وجودكم كذلك الغشيه والمرد ولا اكثر من من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيه وأن لمن اتصف بهذه الصفات وما يختار من هذه الصفات ستعقب أها الفوز والفلاحة في الدنيا الآخرة أقول كثار من هؤلاء الناس فأعلم الكافرون الصرحاء من كثار اليهودي في المنطقة وفي الثائق في المنطقة وهؤلاء لم يطلق الله تبارك وتعالى في ذكر السفاتين لأنهم ظاهرونها لذلك دعا ذكرهم مقتصرا على آياتين فقط لكني لخطر الباهرة أيها الأخوة كان عفوك من فئتي كانت تغطيري شغى على الإسلام والمسلمين وتتظاهر بشدة المظاهر حسب من أكتبير الحال والموقف وأن يرى السلطة من الناس ما يرى إلا بعد أنهيئة إلى النبي وما تضحر الله تبارك وتعالى إلا بعد أن أظهر عفاده المنينة على عدوهم الصريح من أركة بدأ وعجزهم فنحن بعض من قلئة جداً لم يسمح فأظهر الإسلام وأخطى من كفرة قلئة ومداراة من المسلمين ونساقة فكانوا شبيب حجر أن ينهروا بصورة لا يختبع بها أمرهم لكه حريصك على ذلك لهم أن نزل أمد رسولكم تنبئهم بما في حلوبهم ونستهزئوا إن الله مقرد ما درون والله ظلمهم على أمره لكن أكثر الناس لا يكون كما قال الله عز وجل الله تبارك على يكتب بالصعد تظهره تبارك اسمه وتغيره بنجير في ضوابط اعذاره الكثيره من الكتاب دي كان عزيز ده بين المسلمين وهؤلاء كان هم القلس الثالث من الناس الذين ذكروا في مطلع سورة البقرة ويبقوا أن يتقلوا في المدينة على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين مكانهم لصفاتهم وأخبر عن طلب الدبع في تلك الفترة بين صبيل الإيمان البيع وبين طريق الكفر الصحيح عياذا بالله حيث تبارك وتعالى من أوائل الصفات التي انتازوا بها يكون كونهم آمنوا ولم تؤمن قلوبهم فقال تعالى ومن الناس في القرآن بالله وباليوم الآخر وما في بسمه جدا في تعالى على أن النفض باللسان المجرد عن الاحتفار بالقلب والعمل بالجحر لا يعبد إيمانا حقيقيا بل هو ضرب قروض الرفاق الاعتقادية لأنك توافق على الإنسان والقلب وأطبع العمل وإلا لما يكون تبارك وتعالى عبق هؤلاء السنف أن يتصبوا بهذا الوصف أو صبحه الله تبارك وتعالى أو هالة ايماني في قول الاسم اقول ولما قلت الاركاء تعالى يطر لانتم لا شك انكم في اسم الارض ونقفون عند كل كلمة جمع عليه من معنى فاقم القول وبرق بين الاكرار لكن كان تعقيد ايمانهم ما جعل يقيس لكهم بالالفه وليسهم ابدا وأن في النفس ان الله حقيقه عندهم بلغ حذائف الذين امنوا دخلهم ظالما قط امنا بالله وباليوم الاخر انما لا يخدع الشيطان من فأطال الشهر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المقادعة أن وضع المقادع ومن مقادعه شيئا وإنطلق مكتبت كي يترسلها من مقصودي من المقادع فهؤلاء المناتقون شركوا لعالله عبادي هذا فعب خباعهم على أنفسي وهذا من العجائب يخطر قربع إلا أن ينتج خباعهم ويحصل له مقصود أو يسلم لا حقوق ولا حقيق وهؤلاء عادة خباعهم على أنفسهم وقال لهم يعملون ما يعملون من المكر والخباع لإذناء أنفسهم وإقرارها وكيبها لأن الله تبارك وتعالى لا يتبرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنين لا يبرر لكيدهم شيئا فلا يبرر المؤمنين إن أظهر المناجقون من الإيمان فظلمت بذلك أموالهم رضيحة في الدنيا والحزو المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة ثم في الآخرة له ملاب الأليم الموجع المفجع بسلب كبيرهم والقفرهم والفجورهم والحام أنهم من جانين وحبتهم لا يشعرون بذلك ثم تبارك وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين التي يتصفون بها وهي أن لهم لما كانوا بالله تبارك وتعالى و باليوم الآخر باطلاً وقالوا آمنوا ظاهراً ما على هذا الفعل وحرم بيقة الإيمان إلا أن كان في قلوبهم ضرب أعاذنا الله وإياكم من القلوب وقلوا لا أن القلب معرّم لنوعين خطيرين من الأمراض تغيّره عن الفطرة التي خطأه الله تبارك وتعالى إليها شك بسبب عامل من العوامل المؤثرة عليه أن يتقرأ خلال مراحل في الدنيا إما شعوات مردية القاتلة وإما شبهات باطلة ظلة فمن كان في قلبه مين إلى الدنيا ابتلاه الله بالشاعات على اختلافها وعلق قلبه بها ومن كان عنده ضعف في إيمانه أو عقوبته أو أي أمر من ثابت هذا الدين ابتلاه الله بالشبهات على اختلافها وعلق قلبه وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد ماذا يا إخوة ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت سنحسد كل قلب وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا له قلب فلما كان هؤلاء الجناتين ما كان هؤلاء من آذقوها عندهم شبهات إما جاءوا به الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان كفروا بادئ عمرهم ثم ما نبثوا الرأى الله تبارك وتعالى قد أعز عباده المؤمنين فعرفوا النائرة عنهم فأرادوا أن يخدموا دماؤهم وأموالهم ودامارهم من في الإسلام ولقد ضربناهم ايضا قال ايضا عرف الحق فتركوه زادهم الله على من دعهم ملكت زادهم الله مرابا اعانهم الله الى ديارهم فكانت هذه قضيتهم الدنيويه اضافه على ما هم فيه من الذل والسراب فجعزاهم الله تبارك وتعالى من جلس عملهم وبنقير فعلهم وهكذا كل من عرف الحق وصد عنه فإن الله تبارك وتعالى سيسرب قلبه عن آياته جداء له بنقير فعله وعمله حيث يقول تبارك وتعالى أصرف عن آيات النبي يتكبر بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد ما يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل العين يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكفوا عنها غافلين فبسبب تكبره على الله تبارك وتعالى وعلى عباده المؤمنين في أرض الله بغير وأنهم مهما يرون من آيات الله تبارك وتعالى الواضحة فإنهم لا يؤمنون بها وأنهم مغمى عرفوا الحق وعرفوا طريقه فإنهم لا يتبعوه أبدا وأنه قرهي والضلال والباطل فإنه طريقهم السابقون له السائرون فيه ثم أنهم تذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وغفلوا عنه فبسبب هالأمور الرعناء التي صدرت منهم صرف الله تبارك وتعالى قلوبهم عن الهدى لكن يرحل آيات من نبيل في كتاب الله تبارك وتعالى قولي عز وجل ونطلب أفئذتهم وأبصار كما لم يؤمنوا به أول مرة ونبارهم في قريان يؤمنهم فالله تبارك وتعالى كل أنفتي وهذه من عقوبتي تجعى عادنا الله وإنكم ذلك ثم بيننا الله تبارك وتعالى عقوبتهم في الآخرة التي تجعبوا بها فقال تبارك وتعالى وَأَنَا هِمْ عَذَاءٌ أَلِيمٌ بِمَّا كَانُوا يَكْذِبُونِ أي نوعهم عن مؤمن تجدوا كذبهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر أو على قراءة التشديد بما كانوا يكذبون أي بما كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من صفاة هؤلاء المنافقين أيضاً أنهم كانوا إذا قيم لهم لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر وبالمعاصر وأنهم كانوا عويلاً لأعداء الله الكافرين بأخراج وإظهار وإبراز أسرار مؤين إليهم وكل تلك الأعمال من الفساد والإجابة في أرض الله تبارك وتعالى فهؤلاء كانوا يجالون عن مجموعة هذه الأعمال لردون بكل مجاحة واستخدار قلهم إنما نحن مصلحون ونلون أن الله تبارك وتعالى لا نعلم حقيقة أمره محاولة منهم لتمسي الحقيقة وحين يردون هذا يطلبون الحقائق يطلبون المعازين فإذا كان هذا الكبر وهذا المعاصي وهذا النفاق هو إصلاح فما هو النفساد وكيف يكون فما كان منهم إلا أن جمعوا بين الكبر والنفاق وبين اعتقادهم فيه أنه إصلاح ولهذا فإن أستحب معصيتي أضارك إلى جائد معصيتي كبرا في اعتقائه حل معصيتي يا عبد الله أن أستحب المعصي يا أخوة يضيف إلى معصيتي إلى جائد معصيتي يضيف إلى الكبر إذا اعتقد حل المعصي التي يعمله يعني الجمع بين المعصير التي نعاه الله على ويجمع بين الكبر بإمكان هذه المعصير لتكذيبه لله كبكة تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المهم أن في قولهم هذا أي في المنافقين هذا أعمل باطل وهو أن الصلاح والأصلاح هو قرص فلا أنها أهل البدعي اللي لم الله تبك وتعالى قلوبهم بها يرمون المنكرين عنهم من أهل من أهل التوحيد يرمون الأهم بأنهم من أهل الإفساد الأكتفرير حينما يدعون المنس إلى التوحيد ويحذرونهم من الإشراك بالله تباك وتعالى ليصفونهم بأبشع الأوساط واتانهم ايذا بالله قد ادعوا ان كما عن كما كما ادعوا ان هؤلاء من الفقير قال الله تبارك وتعالى والله يعلم من من مصلح فرضب الله تبارك وتعالى عليهم زعمهم هذا وهطل وقال الا إنهم هم المفسدين ان ان كما قال تبارك وتعالى ومن احتمل قرضا لكن جعلت ان هو عامل صالح اطال انني من المسلمين تكبر لا احد اعظم فسادا وافسادا مما اكتثرت بالله تبارك وتعالى ودواتي كذبوا اسله وقادع هذا الله المقبل فسترنا على اذائ الناس سوال المؤمرات غالا اعبار الله تبارك وتعالى قلنا وأظهر الإسلام والحب لآله آل والغيرة عليه تقية كما دعنا حوارد العطر الذين احتبرتهم دول الكبر ودعمتهم من دول المسعى والفقه وإبن الله أدل أدلهم الله يهو هؤلاء أمورين عافوا سادا وإفسادا في أولاد الله الطاهرة أولاد الحرمين الشريفين سبحان الله تعالى هؤلاء زعنوا أنهم إجاهدين لا أنهم يخلحون شعن منهم في قلب جطر الناس واستمال فاطجهم حتى لا يستمعوا من العلماء الناصحين العامرين بمعقوف جطر ينكر فهذا شبهت دعوهم دعوة هؤلاء المناسقين فهذا الدعوهم أنهم هم المصلحون أحسن وعلى الأنك ترم ونالهم عزمهم فيه فهو المفسد عياذا لله فهؤلاء الخارج ونالهم العلماء الربانيون في القروج على ولاة الأمر حفظهم الله وحذرهم من عواقبه الوخيمة يا ناس بعدم اثاره شباب الاثري على الأمر الامر اعبدوا يهزؤون احيوا يهزؤون به فيك كوره فيهم وفي علمهم ويزهدون فيهم ويسخرون منهم انما وكانوا يصرفن اباوصاد الله يا نعمل الاكل الله جل وعلا فحف هذا ما وقفت إلى الأرض أمرهم وذريته أن يعمرواها بها يا إخوة أمرهم أن يعمرواها بماذا أمرهم أن يعمروا ما بها على إعزادة وطاعة الله تبارك وتعالى فمن بدنا غير حاشة. كان تبديمه هذا وتمره هذا سعيا في الإفساد في الأرض عيبا لله وهو عمعتونهم أهل فصل وإفساد لكنهم لا يعلمون بحقيقة ردهم هذا لأنه أهدوا العلم بمن يسلدوا بين ما هو الإفساد في الإصلاح وإن قد صلى الله من العلمي وما اكثر مودي هي الحجه عليهم ان الناس اي كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح وانه يزيد الطاعه وينقص المعصيه قالوا ال كما عمل السفهاء يعني إذا عميه باطل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كون إيمانهم هذا حملهم على هجمهم بأعطائهم ومعاداتهم بأهلهم فكان هذا سبعا برأيهم وبنظرهم أدروا الله تبارك أتعالى قولهم هذا ورده عائل فقال عز وجل ألا إنهم هم السفاء ولكن لا أعلمه قال بغومة الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله قال لأن حقيقة السبع جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعب فيما يضرها وهذه منطبقة عليهم كما أن العقل والكجه معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعب فيما ينفعه في دفع ما يضر وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنون فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجربة والأقوال الرغة أقول خذركم الله هكذا شأن فارد أفضل الله وإلى اسمتنا ذكام مع العدخنا رجم الله من القرصي وحام الله يرمضون بالسلح وعدم فقم الواقع وعدم معربة ما يدري من حوله وعن نقائفون من سباة ذلك السلطان وعن نعمل وعن أصحاب المغرام يعدون يرقع أنا أغيرك الدعاء الكاردة اللي يعلم النفس بني أصلح أردنا يا آخي القبر ومفسكاتهم التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها أيضا أي هؤلاء المنافقين أنهم إذا ذقوا أي أن هؤلاء المنافقين إذا قابلوا الذين آملوا أو جالسوهم أو اجتمعوا بهم قالوا أي جعل سنتهم أما أن يظهرون أهم معهم وعلى سيمانهم ولكن هذا الايمان الذي يداشر قلوبهم ولا انهم اذا فروا اينا المؤمنين لنكملكم في دينكم وعلى طريقتكم ادمنا هو هداكم ومقصودنا واحد وهو القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكنهم يغيرون من المؤمنين ان يتخيل اذن لنا وتصنعا اعاد الله اياكم من هذا الفعل انهم لا يعملون هذا ولا بيون الاسلام إن لهم ان النفس تزاء بين ومقادعه النوم ومكر بين ولا يخض المكر السوء الا لاهله فضل الله تبارك وتعالى جزاء من بان زيلهم الحالة التي هم عليها من الجهن بخطورة وضعهم وإحشقهم في لما أخر الله تبارك وتعالى تسيط المؤمنين عليهم فظلوا أنهم معهم وأيضا الجهن بخطورة مصيرهم القيامة حيث أن الله تبارك وتعالى سيجعل لهم نورا بسيطا يزول بمجرد إرادة المؤمنين بالسراب عند ذلك يزال المنافقون والمنافقات الذين قاموا ديونا لنكتب اسم يوركم إن رجع الوراء فلتكن اسم ولو قرا طلبوا ذرون عن هؤلاء المنافقون باستداء المؤمنين منادوا قولنا كن معكم على الإسلام وعلى الطاعة والإيمان وهذا في الضاير فحاسم طالبها يعني نعم أنكم كنتم في عياتنا في الدنيا وكلكم فتنتم عنفسكم أي بالنفاق والمكر وتربصتم بعباد الله المؤمنين الضاير وعبتم مع الله الدسائس والمؤمناء ورقبتم وشكتتم في الله تبارك وتعالى وغدكم الأمانين الباطل المطامع بق الذي قضاه وقدره عليكم وعلى الخلق زميعا وأنتم على حالتكم لمن الهدى والصلاح الذي كنتم تدعين إليه وغركم أي في كفركم بالله تبارك وتعالى ونفاقكم وفي شككم وفي ريبكم كنتم تدعون إليه ذلكم الغرور الشيطان الذي حلف بعزة كبارك وتعالى ليهوين من استطاع من ذرية أب ثم أنه من استرجاع الله تبارك وتعالى بهم أيضا أنه يمدهم أي يمد هؤلاء المنافقين في قيامهم ورفاقهم وفجورهم يعنى هون أن يتربدون ويتحمرون بالله تبارك وتعالى ثم فتعالى وذائك الذين اشتروا الضالة بالهدى فما ربح التجارتون وما كانوا مهتدين فلما عبد الله تبارك وتعالى هذه الصفات التي اتصف بها الغنافق بي حق تحالتهم هذه وأنهم لما كانوا شديد الرغبة لأن إنهماد في غيرهم وضلالهم وتركهم للهدى وإعرضهم عنه كانوا كالمشترين لهذا الغير والبلال أنفسهم وأن رغبتهم هذه كرغبة محترية الشديد الرغبة في السلعة حيث أن هذه الدار في الدار التزول فإن الله لما عرفوا سنعة الله تطلقه تعالى هو الجنة وأن أبا السنة تطلق عليها شمروا ودادوا إلى الأحض إن الله احترى بنهم المؤمنين أنفسهم ومؤمنوا بأن لهم الجنة يقاتلون بي في سبيلناه فيقتلون قاقته ومع ذلك الحديث عن الطاق والرجل والقرآن وماذا نفتح بعين من الله هل جاء بيع أفوه؟ أفوه وماذا نفتح يعتم بإذن الطالق الفيز العظيم وكما في الحديث الحديث قال صدقت أبن الله كبير الحضير أبن الله كبير الحضير أبن الله كبير فأبن الله صلى الله عليه وسلم من حاجة أبنى الله دلغ المنزل على الحفاعة الله غالية على أكل سلعة الله الجملة بعد مالك ان الهوامي التجاره كل تجاره رائده بمبدا لاخ تجاره تتعامل فيها كانوا لهم مكث عليه من الكل وان الكاب لان عندنا ان بيننا الذات اجملها النهار بتاع الضيول دياله الصفاء اننا مظهر انت انت استوقى دمارة. انت من غيب تلك. يعني هذا على التصوص. حتى عزلها عند تغيير. فسا. نمر. لأ اصطاد تلك. هؤلاء المناسبين. هل اقلت <تصفح> مع الحقيقة? انها قناه من الروابط <تصفيق> في الدم انها الحكم بنويه ولكن ارتقى بطن الهدم تقرر من هذا الانبثاق شكا مؤقت الى تحس في اعصاب انداحي من امران عدم وكثيره هذا الاعلام الزائف كانت في اوله قد تموا ارتدادت في الدنيا لا ينسوا من مصدقين طب ايضا المره وانا ارى هناك تعادني الدنيا انتوا فكان في الصبح وانا تعرفت في الكف طول وكان القول المصيري الاخره ذهبنا من الطير في الدين يا الدين رضي الله عنهم قاده الايمان في دوله صائم اسس لبناء وطن فكانوا استطاعه برحم من الله دي ان استطيع ابيها فصراح قاموا والله تبارك وعلامه في سكنه انما اتقان قد يكون القلم يتظاهرون به لا تفهم ان قسم الدماء والدم وعرامه اجلت المصيبه النوم تتطاول تعالى انتامهم الباطله هل ينتفع الدول بالضبط الندار لك هذا في المسلمين في مشكلة في سبت في مؤكد في سبت حظيمكم سبت سبت سبت تحرك الله فيكم يتدبع شاء الله عند الضعف عندي في الشبكة اثار لكم ان تعبروا لنا الله فيكم ان جيلكم الماهر الان معايا عندنا بجد يوم على هذه التعديل ادغاض ادغاء يعني كنت في البدايه ادخل الملف يعني على السريع انت انا الآن نعم والمتعب ضعيفة و هلو إن شاء الله بعد العيد في أهل التنفاص إذا يستوى الله عزيزي الله بأن بعد هذا دعمه الله بهذه النصوبة التي هي مصيبة الميت أنه قطع الله سبحانه بها كل آمانهم الباطلة وأن ذلك الإيمان الذي تظاهر به يعني فيه فيه فيه الآخرة أي أنه اللقاء تباره وتعالى أعقبه أهم يا الغم يا الكرم، الذي ليس له نهاية أبدا أولا من قمة القبل ثانيا من قمة الكفر والنفع وثانيا من مات المعاصم ورابعا النار عندما يدفيهم الله تبارك وتعالى دونهم الحق لأن القيامة كما قال عز إبن يوم إبن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المديني. هؤلاء لما عرف الحق ومأوا عنه وتركوه ولم يقبلوه كانوا سلما عن صراعه. عن سماع الحق حق المبين الذي بينناه لهم تغارك وتعالى في كتابه العزيز وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سلته المطهرة وقد ذكر الله تغارك وتعالى هذه الحواس الثلاث لماذا يا أخوة على وجه تحديد السمع والبصر والنسان أيوه. لماذا على وجه التحديد ها. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الثلاث الحواس دون غيرها أحسنت يا برعب أحسنت أقول يا أكوة لما ذكر الله تقارك تعالي الحواس الفات وحرم وحرم الا المنافقين من الانتفاع بها لان المراقب الادراك والتمييز بين ما ينفع الذات وما يضر ولذلك يبني عليه العبد المكلف قراره بحسب مصلحته والذي لم فقط ان العبد هذا ستاخذه لكان محتاجا للمساعده غيره في بناء قراره إذن فالواجب على كل عبد المكلف من الله تبارك وتعالى عليه بهذه الحواس أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها على هذه النعم وأن لا يستعملها إلا في طاعته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدعننا وإلاهم من يكب من تبارك وتعالى واستعمال من الله وأنعم بي علي من النعم في طبعته عز وجل المناسقون أيها الإخوة لما لم يستعملوا هذه الحراس التي خلقه الله تبارك وتعالى لهم في طاعته تبارك وتعالى وَصَبَهُمْ اللَّهُ قَدْهَا تَعَقَّ بُرُدِّهَا معنى وَلَكِنَّهُمْ كَانَتْ لِذَا كُلْيَتْ عَلَيْهُمْ الْآيَاتِ كما هو حال الْمُدُرْمِينَ الْمُعَانِدِينَ يضعون آذان صحيح في آذانهم كما ذكر الله تبارك وتعالى عن بعض الأمم قوم نوح وقوم لما لم يستخدموا هذه الحراس بطاعة الله تبارك وتعالى وصول الله تبارك وتعالى معنويا وليس حسيا لأنهم لم ينتفعوا بها ولهذا أكد الله تبارك وتعالى عدم رجوعهم إلى بل كتب عليهم الضلال أعلم الله وإياكم من هذا هكذا أيام أخوة كل ما رفض الحق كل من رضب الحق صدح من هذه الأمة فأنا متدها بالمنافقين من هذه الجهة لا أقول أنهم منافقون ولكن أقول تشهى بالمنافقين من هذه الجهة لكون أن الله تبارسه تعالى برعم على العبد بالسرع والنطق والبصر ثم لا يكلف نفسه عناء البحث عن الحق واتبعه عن كبين له فيقول قد تشبه بهم اي بالمنافقين والله تبارك وتعالى يقول ان شرب دواب عند الله صم البكم الذين لاقمون نحن بقال رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله عجب التوبة عن كل صاحب لدعته حتى يدعها وهذا يعني أنه من تأكى الحق جهنا به فإنه قد يرجع إذا قلنا له أردنا يعطى بخلاف المعامد يعني أنه يعرف الحق ويتركه عناداً واستكباراً وابتباعاً لهواه ثم يقول الله يبارك وتعالى صند من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يدون صادعاً في آذان من الصواعق حذر اللوت. الله اهتم بالكاثلين هذا هو المجل الذي جاء بعد الأول يوضح الله تبارك وتعالى في حال وملا تقريب من حيث شبها الورطة باركة تعالى في آيات الكتاب الكريم عندنا ذؤلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع المنافقين لها شبها الورطة باركة تعالى بالمطر الغزير في الهدر الذي يصيب الأرض وفي ظلمات السحر يوجد البحث المطر وفيه الرئيب المدينية والبيانب الهالقة التي تنزل على الأرض فتسعى في الله تبارك وتعالى لما تحدث أولئك آل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول لما كانت آيات القرآن أيها الأخوة تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمعها المنافقين كانت تصيب أسماعهم بالأذى لشدة ما يسمعون من الوعيد بالنار فأعفون أن ينزل الله تبارك وتعالى فيهم أعصى المنافقين أن تنزل عليهم سورة منبئهم بما في قولي بهم ولكن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد ونستهزئوا إلا الله مخرج ما تحمرون أنهم أيها الأخوة أنه ما كان من هؤلاء إلا أن جعلوا أصابعهم أي هيا أخوة أتلحون المدينون المعامدون من حق أنهم يصدع ذانهم ها هين يجعلون نعم يجعلون بطل يجعلون هذه والرعيب والصواعب اتأمن لحال هؤلاء يا اخوة يجد انه ما حملهم على هذا الفعل الا انهم يحذرون ماذا ها يحذرون الموت جنال الصاعب كما قال الله عز وجل حذروا الموت كذلك ما كان من هؤلاء المنافقين الا ان جعلوا اصابعهم هذانهم عربنا وذلك لشدة نزول هذه الآيات الآيات أي التي تبارك على لشدة نزولها عليهم كالصواعب عند صماع الأوامر والنواهي والحلام والحرام والوعد والوعي والترغيب والترهيب كل هذه الآيات كانت تنزل عليهم كالصواعب والله لهم ذات السلامه يعني من اين لهم ذات السلامه والله تبارك وتعالى بمعيته لا بذاته سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عما يقول اهل الجهاله بقدره تبارك وتعالى وتعالى كان يقول كبيرة الخض من الموت خاض وعلم يحف هو أمر لا مربى له ولا نفر منه لا, لا خاض من البيت أن من يعلم من نفسه التقصير وأن ما عرف سسموه نفسه لأدن بطاعة الله تبارك أتلى باتباعه محب من اجتناب نواهيه وكان محبه لقائلة فلا يحاف الموت لقول الربي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله أرهى الله أرهى لكن لا بد من الموت لا بد من الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم من الموت لسكرات المدن يا إخوة نعود من موضوعنا فنقول رئيحة الله عز أغلب فلقم وإحاطته بني بامن <تصفيق> الذي لا يخفى منه مكان ولا يسامع ولا ترى تقديس وتقين تبارك وتعالى وغالبها ترى ان ما الله لخلق معتيه ابدا وانما ما عند الله لخلق الرياحاط هي بعيني الذي لا يخفى منه مكان وهم سمعي وبصري هل الذي سمع دون ان مصنوعا وبصحي الذي يبلغ به من الصالح وبقدره ربواتي تبارك وتعالى يعني اذا جعل الكرم نفسه الرحمن على الارض سائر ربنا يا رب بعد مالك غير الله <تصفيق> بيّن الله تبارك تعالى بقيله يكاد البرق لا اختبوا أبصارهم إلا ما أضاء له نفر وإذا أظلم عليه القاد وَلَوْ شَاءَ اللَّهِ لَذَعْذَ بِسَمْعِهِ وَأَبْصَارِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْلِيرٍ بيّن الله تبارك تعالى أن هذا البرق لشدة ذي يوشق ليقرب أن يعطف أبصارهم بسرعة لأن الخطفة هو الأخضر في سرعة وخدسة أحبنا يعطى الخطفة هو الأخضر في سرعة وخدسة فهو مع كون يشكوا أن يخطف أبصارهم إلا أنه كل ما أضاء لهم يكفي في لكنهم سرعان لا ترد نعمة هذا الصي اللي أزل فيه فيرجعون لتخبطه في علماته تلك حالة المناسقين في آيات الله التبارك وتعالى الآيات القرآنية في زادر نقريبهم عند سماعها ولو ندى الذي قضاء الله تبارك وتعالى بالمشيئة الكوية القدرية لذاب بأسماعهم وعبصارهم الحسية كما فعل بأسماعهم وبأسماعهم وعبصارهم المعنوية لأن الله تبارك وتعالى كما وصفنا على كل شيء قدير هذا نسال الله تبارك وتعالى بأسماعه الحسنة وصفاته العلا أن يثبتنا على الحق ويتوفينا عليه وأن يحينا شرورا الشهوات والشبهات وأن يحيينا ويثبتنا على الحق حتى نلقاه تبارك وتعالى صلى الله وسلم أبارك على بينا محمد وعلى آله وبيه أجمعين